بسم الله الرحمن الرحيم ألف لان را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا تعبدوا الا الله انني لكم من هنذر وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل الذي فضل فضل وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون الثياب هم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من ذابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولإن قلت إنكم مبعثون من بعد الموت لا الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن لا يقولن ما يحبسه الا يوم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إنه لا كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضرا أمسته لا يقولن لا يقولن نذهب السيئات عني إنه لفرعون فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات لئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يُحَالَ إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك كأن يقولوا لولا أنزل عليك زمأج أو, أو جاء معه ملك إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون فترا؟ قل فأتوا بعشر سوار مثله مفتريات، ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتوا من دون الله إن انتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا فاعلموا انما انزل بعلم الله بعلم الله وان لا اله الا هو فهل أنتم مسلمون من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 وحبط ما صنعوا فيها وباطلوا ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ من قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا إِمَامًا وَرَحْمَةً لَأُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفكرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أولئك 113. واصحاب الجنة هم فيها خالدون 114. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 115. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا رئيب وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني وأتاني رحمة من عدده فعميت عليكم أن ألزمكمها أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 رأيتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ألا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لي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 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعدزين ولا ينفعكم نصحه إن أردت أن أوصح لكم إن أردت أن أوصح لكم إن كان الله يريد أن يغيةكم هو ربكم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 نا نسخر منكم كما تسخرون، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخصه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، وفارت النور كل لحم فيها من كل زوجين الذين واهلك واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرا ومستقرا بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب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 وحل بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا الضب لعيماك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء قضي الأم واستوت على الجود، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه، فقال رب إن نبني من أهلي، إن نبني من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعرضك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين طيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك, وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.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 بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دار 111. إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 112. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا أتناهى أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريء قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسيس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 ذلك وعد غير مكتوب، فلما جاء أمرنا نجينا صالحين، والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه برحمة مننا ومن خزي يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز.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 قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حميد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف لا تخف إننا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشّرناها فبشّرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يحوم قالت يا ويلدا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 لا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا, يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرف عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم سيئ بهم وضاق بهم درعا فقال هذا يوم عصيب وجاءه قوله وهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون استياءات، قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخذون في ضيف، أليس منكم رجل الرشيد؟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 جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل موضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير وإنني أخاف عليكم عذاب يوم أذاب يوم محيّد ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسطر ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيل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 كنت على بينة من ربي ورزقني ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُريد ويا قوم لا يجرم أنكم شقاقين أن أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم مهود أو قوم صالح وما قوم لوط من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 أرهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهط إعز عليكم من الله أرهط إعز عليكم من الله واتخلتمه وراء الظهري يا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على ما كانتكم إن يعامل لو فتعلمون من يئه عذاب يخزي ومن هو كاذب ومتقبّل ومعكم رقيق ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاهلين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد التمود ولقد أوسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئيه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد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 منها قاقم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من اَمَا ذَٰلِكَ هُمْ وَيُرَتَّبِينَ وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِلَىٰ أَخْذِ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ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 111. فمنهم شقي وسعيد 112. فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 113. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوظٍ بَلَا تَكُفُّ مَرَّةً مِّمَّا يَعْبُدُهَا 119. إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفقوهم نصيبهم غير من قوس 110. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُم مُّرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَنقِمْ كَمَا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 من الصلاة قرأ النهار وذل من الليل إن الحسنات يزهبن السيئات ذلك ركرا للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وما كان ربك ليهلك الْقُرَى بِظُلْمٍ وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ فِي إلا من رحم ربك ولذلك خلق وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل أن قص عليك من أمر سُلَيْمَانُ ثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَانٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون